يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ وَ بكُ أَكَ في سَ آاتك وَيود خلَكم جَ وَيودكم أن <todic> أنها على كل شيء قدير. وَنَقُومُ جُندًا نَّصْرُ بِالسُّلْمِ الْمُؤْصِيرِ Canada! <laughs> hani بيتا في الجنة إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في جنة وَأَنذِرْ مِن سُرَّاءٍ أَوْ نَامِلِينَ وَأَنذِرْ مِن يَقُومُ لَيْلِهِ مِنَ النُّقَامِ ننصبن في جميع حين فقد صدق بكلام رب وكتبه